لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فذاك هم لن يقولوا من مقامك شعرة حتى حتى تطول الذره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 في هذه الدورة المباركة دورة شرف البداية في علم أصول الفقر وأقول لكم هنيئا لكم بهذا المجلس المبارك فتجدتم وطلب من شاكم وتبوأتم من الجنه منزلة واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الخطوات في نزال حسناتنا وإياكم ثم نقول أيها الأحبة في الله دائما ما نبدأ دوراتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين واعلموا أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ويذكركم في عند عنده وتحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة وهم القوم الذين لا يشقى بهم جلسون ونحن اليوم إن شاء الله تعالى كما تعودنا وكما مضى معنا في دورة إعداد الفقين اليوم إن شاء الله تعالى هي الدورة الثانية وهي دورة وصول الفقه ونحن مع شرح رسالة لطيفة صغيرة لشيخنا فدير الشيخ وحيد ابن عبد السلام ذادي حفظه الله الذي سيشرفنا بعد قليل إن شاء الله تعالى يعني يشرح معنا هذه الرسالة المباركة وإن شاء الله تعالى لابد أن تعلم أن العلم بالتعلم وأن الحلم بالتحل ولا يكون الطالب ولا يكون العالم عالما إلا إذا حرص على ما يفعل وأول أمر أوصي نفسي وإياكم به هي النية الصالحة وإخلاص النية لله عز وجل كذلك الجد في الطرق والحرص على الأوقات فإن من السلف من كان يقول إن أشد ساعة تمر علي ساعة آكل فيها إذ لا أحصل من العلم شيئا وكان أحدهم يقول لأن أموت عالما بهذه المسألة خير لي من أن أموت جاهلا بها وهو في سكرات الموت يتعلم مسألة وهو في سكرات الموت قال وما تفيدك هذه قال لأن أموت بها عالما خير لي من أن أموت بها جاهلا وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول مع المحضرة إلى المقبرة أيها الأحبة في الله نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة رسالة البداية في علم الاصول ويعني نبدأ بقراءة كونشيخ ابراهيم بارك الله الله بارك الله في رزق الله في الله في رزق الله في رزق الله في رزق ما في واحد في في رزق الله في رزق الله في رزق في والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض فهذا مختصر في أصول الفقه كتبته تاصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما أصول الفقه قال شيخنا حفظه الله تعالى مقدمه والمقدمة هي المدخل الى الشيء قال مقدمه اي المدخل الى الشيء وبدايته ودليله قال الحمد لله الفتاح الحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين وكذلك كل من يكتب في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو غيره يبدأ كلامه بحمد الله عز وجل ويعني معنى الحمد لله أي أن الله عز وجل الموصوف بأوصاف الكمال والعظمة المستغرق لجميع المحام سبحانه وتعالى قال الحمد لله الفتاح الفتاح في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال والفتح ضد الإغلاق ومنه المفتاح الذي يتوصل به إلى مغاليق الأمور فالله عز وجل يفتح أبواب الرحمة ويفتح أبواب الرزق لعباده أجمعين كذلك يفتح الله عز وجل أبواب الامتحان وأبواب الاختبار والابتلاء على عباده سبحانه وتعالى قال الفتاح العليم أيضا من صيغ المبالغة على وزن فعيل والله عز وجل عالم بعلمه الأزلي فعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون والعلم نقيض الجهل وشرف لكل من ينتسب إليه والجهل مزمه لكل من ينتسب إليه وان كان من أهله فعلم الله علم أزلي لا ينفك عن ذات الله عز وجل كذلك علم قبل الخلق ما هم وعلم كما سبحانه ما هم عاملون قال البر والبر ايضا من فعل يبر برا وجمعه برر وهو العقوف على عباده ببره ولطفه فهو اهل البر والعطاء يحسن الى عباده في الارض او في السماء روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انفق انفق عليك وقال يد الله ملأ لا يغضها او لا تغضها نفق انفق انفق عليك يد الله ملأ لا تغضها نفقه قال سحاء الليل والنهار وقال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات او السماء والارض فانه لم يغض اي لم ينقص لم ينقص ما في يده وكان عرشه على الماء وكذلك قال البر الرحيم واسم الرحيم كما قال العلماء من صيغ المبالغة والرحيم ذل على صفة الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين فالله عز وجل رحيم بالمؤمنين في الآخرة وكذلك في الدنيا والرحيم دائما تقرا باسم الرحمن والرحمن أوسع لأنه رحمن الدنيا والآخرة فالله عز وجل يرحم الكافر بأن يرزقه وأن يعطيه الصحة وغير ذلك أما في الآخرة فلا رحمة إلا لأهل الإيمان فلا رحمة إلا للمؤمنين لا رحمة في الآخرة لغير المؤمنين لذلك قال العلماء الله عز وجل رحمن الدنيا والآخرة رحيم الآخرة بالمؤمنين فهذه رحمه خاصة بأوليائه سبحانه قال والصلاة والسلام على إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين أعلى الدرجات لما قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم فصلى اللهم عليه وعلى اله وصحبه وسلم والله عز وجل رفع لنبيه قطرة فلا يذكر إلا ذكر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل قول أحد ولا يقبل دخول أحد في الإسلام إلا إذا جمع بين الشهادتين وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا ها أي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في غير روايه البخاري قال أن يوحد الله فدخلت الشهادة في توحيد الله عز وجل فلا يقبل توحيد بلا اتباع ولا يقبل اتباع بلا توحيد فكلاهما منضبط أو مجتمع قال وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد على اله قيل اتباعه إلى يوم القيامة وقيل ال بيته وقيل من استنى بسنته واهتدى بهديه وتقفى اثره فهو من آل بيت النبي أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اي كل من امن به ورائه ومات على الإسلام ولو قلت الصحبه على الراجع من اقوال اهل العلم قال وبعد انتقال تفضل يا شيخ نوح تفضل هنا يا مولات تعال بس تعال تعال افريقهم تعال اوفريقهم بس تعال افريقهم يلا اوفر يلا تعال بس تعال مندهش الوقت يلا فرق افريقهم طيب قال وبعد كلمة يؤتى بها دائما للانتقال من اسلوب الى اسلوب اي واحد يكتب رسالة يكتب جواب يكتب خطاب سواء رسميه او وديه السيد الاستاذ سلام تحية طيبة ها وبعد يعني وبعد ليه انا ايه هدخل في الموضوع او هسيب الكلام ده وهنتقل لموضوع اخر يبدأ المقدمة في خطبه الجمعة ثم اما بعد ايه اللي هتكلم معاكم فيه خلاص هسيب الموضوع ده وهبدأ في ايه؟ في موضوع ثاني كلمة يقال أو تقال عند الانتقال من اسلوب إلى اسلوب آخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الخطب ويقولها في الرسائل حينما أرسل الرساله إلى قيصر وإلى قصر وغيره بعد أن يحمل يقول أما بعد فمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان قال فهذا مختصر والمختصر هو ما قل لفظه وكسر معناه كلمتين تفهم منهم أحكام كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتاته لما سئل عن ماء البحر جامع الأحكام الشرعية في أربع كلمات الطهور ماؤه الحل ميتاته خلاص دخل تحتها كل حكم شرعي يخص أحكام الماء وما فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مائنه من فقه الفقيه اللي الخطبه تبقى قصيره والصلاه ايش طويله ليه هيجيب موضوع صغير لا يتشعب ولا يعني يدخل ولا يدخل بالناس في حوارات إنما يتكلم في موضوع خاص يخرج الناس بفائدة سريعة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ما كان يخطب ساعة ولا ساعة ونص ولا الكلام ده دقائق معدودة لا تتجاوز عشر أو ربع ساعة بالكبير نصف ساعة لكن لا تزيد على هذا فيجمع الموضوع باصوله بأركانه لا يتشعب. قال في أصول الفقه أي في علم أصول الفقه فالشيخنا اربع بدايات هذه في ترتيبها البدايه الثالثه البدايه في علم المواريث وبدايه المتفقه والبدايه في علم الاصول والرابعه البدايه في علم العقيده البدايه في علم العقيده قال وياتينا تعريف اصول الفقه قال ايضا بالنسبه لاصول الفقه اكتب الاصل ما يبنى عليه غيره كأصل البيت وأصل الضار وأصل الأسرة الأصل ما يبنى عليه غيره وهو أسفل الشيء وأساسه واصطلاحا هو الدليل الموافق للمناسبة والمعنى يبقى دي معنى كلمة الأصل ده بنتكلم عن ايه النهارده يا اخواننا دوره ايه اصول ايه فقه يبقى ده مركب لوزي الاصل ما يبنى عليه غير تابوا الفقه الفقه لغه الفهم الفقه في اللغه الفهم وقال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم واصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية معرفة مع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا بالنسبة للفقه تب المركب على بعضه تعريف أصول الفقه تعريف كل مجمل يبقى احنا عرفنا الأصول وعرفنا الفقه ما هي أصول الفقه أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد معرفة الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد طيب يعني ايه عايز اعرف وافهم الفرق بين الاثنين تمام معلش الكلام في الاصول هيبقى صعب شويه في الاول بس ان شاء الله كده على الفطار هتظبط تمام ماشي يعني واحده واحده تلاقي الكلام ايه ينزل ويسهل ويبقى سهل الواحد قال الفرق بين الفقيه والاصولي الاصولي يبحث في اصول الادله بمعنى ان يقول هذا امر والامر يقتضي الوجوب تمام اما الفقيه فيبحث في تفاصيل الادله يقول الصلاه واجبه ما الدليل قول تعالى واقيموا الصلاه ده حكم مين في شغل مين الفقيه ولا الاصولي الفقيه طب شغل الاصولي يقول اقيموا الصلاه فعل امر والامر يقتبل الوجوب خلاص خلص, خلص دور معرفه ان اقيموا فعل امر والامر اذا كان من الاعلى الى الادنى يقتبل ايه الوجوب لذلك لذلك لما بعد شويه انا مسالك كفقير اقول لك ما الدليل على ان الصلاه واجبها تقول لي ايه اقيموا الصلاه لكن لما أسأل الأصلين أقول له ما الدليل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ يبت أسئل مين دي أنا مش عايز بقى على السلام ولا الزكاة وللأوامر الطبعي أنا عايز الأوامر الأصلي من ايه أتيت بقولك أن الأمر يقتضي الوجوب؟ إيه الدليل إيه الدليل ان النهي يقتضي التحريم. ما الدليل ما الدليل على ذلك هذا هو شغل من؟ الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية من الادله التفصيل لذلك قال العلماء الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية تندرج تحتها أبواب كثيرة بمعنى لو قلنا أن الأمر يقتضي الوجود في اي باب من ابواب الفقه؟ في اي يا شباب؟ في كل الابواب في الصلاة في الطهار في الصيام في الزكاة في الحج الامر يقتضي ايه؟ الوجوبي بذي قعدة اصولية قعدة اجمالية تندرج تحتها الابواب لكن لما قلنا الاستحالة مطهرة الشيء إذا تحول عن أصله إلى شيء آخر أصبح إيش طال دين يندرج تحت باب إيش هو باب وحد هو باب الطهار أو باب إزالة ولا تتعدى يبقى الأولى قاعدة إيه أصولية والثانية قاعدة فقهية لأنها تتكلم في مسألة فرعية أما الأولى تتكلم في مسائل إجمالية طبعا حكم تعلم اصول الفقه حكم تعلم اصول الفقه مقدمات لابد منها تعلم اصول الفقه على من اراد أن يكون فقيها أو مجتهدا فرضعي عين عايز يكون فقيه عايز يكون امام عايز يكون مجتهد يبقى تعلم اصول الفقه فرض عين وهناخد في ابن اجتهاد من شروط المجتهد أن يكون عالما بوصول الايه بعلم اصول الفقه حتى يعرف المنطوق من المفهوم حتى يعرف المجمل من المبين خاص العام من العام مطلق من المقيد هكذا فنقول أن على من اراد ان يتعلم الفقه أو الاجتهاد ان يكون فرض عين وعلى الباقي فرض كفاية في الجمله إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي واحد يقول لك كم يا عم الشيخ معلش يعني استأذنك عم المنزة انا ها انتفاد ايه من الدورة دي؟ ها ايه طالما مش هبقى هتعلمني اعبادة وهتعلمني شيء فما هي ثوائد تعلم علم وصول الفقر الفائدة الاولى ان تتعلم طرق الاستنباط للحوادث كيف يعني؟ ان تتعلم طرق الاستنباط للحوادث والنوازل مساله حادث زي مساله نقل الدم او نقل الاعضاء او الدخول في البرلمان او المظاهرات كل دي مسائل ما على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم طب انا تكلم اتكلم فيها الان تكلم بايه بالاستنباط شفت الشمائل واللوازم شوف الاحكام قبل ذلك واتكلم اقيس عليه أو انظر فيه كذلك من فوائد تعلم اصول الفقه احنا دايما بني يا اخواننا الطالب اللي في البدايه ما يتعلمش اصول الفقه ليه لان من تعلم اصول الفقه الفقه واتقنه على كعبه على غيره أصبح قادرا على التحدث والمناظره والدفاع عن وجهه نظره ويعني الزام الآخر بحججه لذلك لما جابوا الدكتور ناصر فريد واصل المفتي شوية كده وممشيش معاه لما جوب يجوب الدكتور علي جمعة جابوه وصولي تقول علي جمعة اصلا مش فقيه ليه؟ يعني عشان يقدر اي حد يافوه وكسره بسهوله جدا هو ده شغل اصول الفقه اقول لك المساله سنة أقول لك ما هي السنه هل هي الطريقه ولا هي الحكمه ولا هي النافله ولا هي الرغيبه هل كذا وهعترف في ثنايا الكلام ان ممكن الواحد يدخل بك شمال وانت عايز تروح يمين تعرفش خلاص بيلزمك بالحج فلذلك الذي يتعلم اصول الفقه يستطيع ان يدفع او يلزم من امامه بالحج الذي يعرف الأحكام للفعيدة الثالثة أعظم أجرا أعظم أجرا من الذي يكون بها جاه كذلك الذي يدرس أصول الفقه يستطيع أن يدعو إلى ربه باسلوب مقنع وباسلوب أيضا يبسط فيه العلم إلى فالده كذلك أيضا يستطيع أن يبين لعداء الإسلام أنه صالح لكل زمان ولكل مكان وغير ذلك من الأمور الكثيرة طيب أول من كتب في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله كتب كتابه الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي ثم بعد ذلك بدأ العلماء فكتبوا وهذبوا وتمذهبوا فأصبح لكل مذهب كتب في أصول الفقه كثيرة فلتراجحنا طيب إيه علم وصول الفقه أنا عايزك تدينه خلاصة للعلم ده هنتكلم عن إيه فجمع المصن الحفظ الله أولا خريطة إجمالية ثم بعد ذلك سيفصل فقال حفظ الله نعم الفقه وفيه ثلاثة عشرهاية الباب الأول الأحكام التكليفية الباب الثاني الأحكام الوضعيه الباب الثالث الادله الشرعية الباب الرابع القرآن الكريم الباب الخامس السنة النبويه الباب الثالث الاجماع الباب السابع القيادة الباب الثامن الادله الاستئناسية الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعيه الباب العاشر النص الباب الحادي عشر التعامل والترجيع الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد الباب الثالث عشر كيفيه الوصول الى الحكم الشرعي هذه هي ابواب وصول الفقه وهذه هي طرق الوصول اليه ثم يبدأ في التفصيل فقال الباب الأول الأحكام التكليفية وفيه عشرة ضوابط الضابط الأول الأحكام الشرعية قسمان واحد تكليفيه اثنين وربعين هنا بدأ في تفصيل الأحكام فقال بعد أن أعطاك حكما عاما لأبواب أصول الفقه يبقى لما تحفظ الأبواب العامة ده يبقى أنت جماعت باصول بأصولي هذا العلم ثم سيبدأ يفصل لك فقال الأحكام التكلفية الحكم لغدا القضاء حكم عليه أي قضى عليه ومنه المحكمة التي تحكم على الناس ومنه الحكمة التي توضع في رقبة البعير ليتحكم فيها صاحبه وايضا اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق أو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال العباد يبقى الحب خطاب الله أو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيل يعني امر او نت او يخيره بين ذات قال الاحكام التكليفيه معنى كلمة التكليفيه التكليف مصدر كلف اي كلفت الرجل اذا الزمت انا قلت للشيخ شام انا اكلفك الان يعني تشغيل المكيفات يبقى أنا إيش ألزمته الآن أني يومي شغل المكلفات يبقى معنى كلفه اي ما فيه كلفة ومشقة وقيل إلزام ما فيه كلفة والكلفة هي المشقة وشرعا طلبوا الشرع ما فيه مشقة من المكلف آه ماذا صليتم؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله او الصبح طيب لما قمت بصلاه الصبح في مشقه ولا ما فيش مشقه في مشقه في مشقه لكن الزام لك ولا ما الزام الزام لك لازم تقوم تصلي فمن صلى اجر ومن ترك الصلاه اثما لذلك قال إلزام ما فيه مشقة لكن مشقة يقدر عليها الإنسان ليست بارغة لقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من هو المكلف؟ ها المسلم البالغ العاقل مسلم بالغ عقل ده المكلف بالاقتضاء الاقتضاء يعني امر او نهر اما واجب واما مستحب واما مكروه حرام واما مكروه واما مباح واجب اقيموا الصلاة مستحب صلوا قبل المغرب لمن شاء حرام ولا تقربوا الزنا مكروه إني لا اكل متكئاً مباح ما خير بين الفعل والطلب ما خير بين الفعل والطلب قال وفيه عشرة ضوابط أي الحكم التكليفي والأحكام التكليفية فيها عشرة ضوابط والحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين او الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين تكليفيه وهي الاحكام الخمسه من يعرفها ها الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح احسن وما هي الاحكام الوضعيه ها من يعرفها السبب الشرط والمانع والصحه والفساد طيب ما هذه احكام شرعية الأولى والثانية احكام وضعية الاحكام الشرعية قلنا هي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طب الاحكام الشرعية هو الحكم الوضعي ما جعله الله علامة او سببا او شرطا لأفعال المكلفين طيب الفرق بينهما ان الاحكام التكليفيه في مقدور العبد اما الاحكام الوضعية فقد تكون في مقدوره وقد لا تكون في في مقدوره قد تكون فيه وقد لا تكون ثم بدأ في شرح القسم الاول وهي الاحكام الايه التكليفيه فقال الضابط الثاني الاحكام التكليفية خمسة الوجود والاستحباب والحرمه والدرارة والإلهة هذا إجمالا ليريد أن يعرفك أنها كان خمس ثم سيبدا في تفصيلها حكما حكما فقال الضابط الثاني الواجهة ما يساب فاعله امتثالا ويستحق سارقه العقاب هنا أريدك أن تنتبه معك أوصولي الواجب ما هو الواجب لو أحد سأل سؤال كده بقول لك حكم الصلاة بتقول له ايه واجبة واجب. قال لك يعني, واجب. يعني, واجب يعني ايه واجبة يعني ايه واجبة يعني اقول لك ها حد يقول لي يعني ايه واجب تصد لا يعني ايه واجب معنى كلمة واجب انت كده متعرف بالواجب ايوه تمام احسن يبقى احنا نقول هو ده شغل الاصول ده شغل الاصول يعني ايه واجب الواجب في اللغة بمعنى اللازم بمعنى اللازم اللازم او الثابت يقال وجب عليه الدين إذا ألزم به وقال بمعنى الساقط الذي يسقط على الشيء فيلزمه والواجب اصطلاحا كما عرفته فين يا ابن الحلاوة أو فين الرسائل احنا نوزع الناس ايه فين الشيخ يشاف ها. بس المحلات تفتح ونجيب لكم إن شاء الله قال اصطلاحاً ما احنا عايزين نميز الناس اللي بتجاوب معنا وشغاله دي خاض يا عم قام قال جيب حتى شوية قام رأي شخح قال الواجب في اللغة الثابت او اللازم واصطلاحاً ما طلب الشرع فعله على وجه الحكم والإلزام بمعنى قوله ايش افعل وحكمه او عرفه شيخنا بقول ما يساب فاعله امتثالا ما يساب متى يساب الانسان على الواجب في الاخره ذلك استوفي في الاخره ما يساب فاعله امتثالا يعني امتثال ها. يعني تقربا الى الله عز وجل لان الانسان قد يفعل الواجب وهو مقرا كاخراج الزكاه مثلاً اذا يقراه الحاكم فنقول لا يؤجر الانسان على فعل الواجب الا اذا نوى به التقرب الى الله عز وجل ما يسمى فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب تفرج الله يصليش لما هو انه هو داخل النار ها فضل. نعم. تبارك الله فيه. قال لان هذا مذهب عن السنة والجماعة انه مذهب وسط. بين المرجعة الذين قالوا لا يضر مع الايمان ذنب وبين الخوارج والمؤتغر الذي قال مرتكب الكبير خالد في ناريه جهنم فماذا لأن السنة والجماعة أنه في مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله إذا طيب شاء أنا لسه سألكم سؤال ما هو الواجب؟ قلتم ما يساب فاعله امتثالا ويستحق طريقه ليه؟ اقول لك كيف عرفت ان هذا واجبا؟ عرفت منين ان ده واجب؟ فعل الأرض. فعل الارض منين فعل الارض؟ اه؟ طيب هو الاخ اسمه؟ الشيخ محمد قال لي فعل الارض طيب لما نقول؟ رب اغفر لي مش دا فعل أمر. اغفر فعل أرض وانا مش أمر. ها؟ رب اغفر لي هل يجب على الله ان يغفر لي اذا الامر لا يقتضي الوجوب على الدواء شوهتنا وقفت ازاي هل يقول ايه ها؟ تمام من الاعلى يبقى نقول الامر اذا كان من الاعلى الى الادنى يعني من الله او من الرسول صلى الله عليه وسلم الينا فهذا هو الوجه اما اذا كان من الاذن الى الأعلى فهذا على سبيل الرجاء، على سبيل الوجاب طيب العلماء قالوا اذا لابد ان هناك ادله نعرف بها الواجب وهتكتب كده صيغ الوجوب او الصيغ الداله على الواجب سريعا فعل الامر اي فعل امر مجرد من الاعلى الى الادنى يقتضي الوجوب هذا في كلام العرب ومثال ذلك قال لو ان عندك خاد قلت له احضر الطعام قال سوف افعل وظل جلس يا بني ائتني بالطعام سافعل ان شاء الله لا تقلق وظل كذلك ماذا انت فاعل به ابنك الصغير تلخد هاد بكوشاك قال لك حاضر وفضل قاعد يلعب عالكم بيوك يابن يا هادكوشاك حاضر كده نفذ الامر ولا لم ينفذ لم ينفذ عليه ولا لم تغضب؟ تغضب عليه اذا من لغة العرب فهموا ان فعل الامر يقتدل ايه الوجوب اذا كان من الاعلى الى الايه الى الاد طب ابن لك يا ابي اريد قلما في الوحاضر. مرة واثنين وثلاث هل يلزمك؟ لا لا يلزمك تمام؟ قال فعل الأمر المجرد زي اقيم الصلاة اتي الزكاة أتم الحج والأمر قال أيضا الفار وضعت في لغة العرب تقتبل وجوه زي لفظ فرض أي كلمة فرض في القرآن او السنه تقتبل ايه؟ الوجوه كما قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفر كحديث معاذ ان الله افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة كالحديث الاخر ماذا فرض الله عليه قال خمس صلوات هل عليه غيرها قال لا الا ان تطور شهر رمضان هل عليه غير لا الا ان تطور هذا معنى كلمه فرض اي ايه اوجب والزم كلمه كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول, النبي قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وساله قال ان الله كتب عليكم الحج فحج إذا كتب بمعنى إيه ان الله فرض عليكم الحج فحج إن الله أوجب عليكم الحج فحج فقال رجل يا رسول الله أقول له فسكت ثم قال ضروني ما تركتكم فلو قلت نعم لوجب ولما استطعتم كذلك لفظ وجب يدل على الإيه على الوجوب قال غسل الجمعه واجب على كل محتل حكم غسل الجمعه اصطحاب الله فما انت نفسه هل نغزي وجبه نقول لان هذا الحديث صرفة الحديث ابن عباس من توضع يوم الجمعه فبها ونمك ومن اغتسل في الغسل افضل فلو لم يكن هذا لكان غسل الجمعه ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب اي انزم به يبقى كلمه وجب وجب تدل على الوجب لفظ امر ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال امرت ان اسجد على سبعه اعضاء الارض او الجبهه واشار الى الارض واليدين والنقبتين واطراف قدمين هذا واجب أن تسجد على سبعة اعضاء كذلك كلمة الحق كما قال تعالى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين أي واجبا وقال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم كان خمس إذن هذه ألفاظ موضوعة في اللغة تدل على على الوجوب يبقى لما تيجي تقول لك ما الدليل على الصيام قالوا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خلاص خلص دور الفقير ما وجه الدلاله من الايه يخش دور الاصول ما وجه الدلاله من الايه لفظ كتب من الالفاظ التي وضعت في لغه العرب بمعنى وجب او فرض يبقى لا الصيام ايه واجب ايضا الفعل المضارع المقترن بلام الامر ليتطوف بالبيت العتيق حكم الطواف واجب قوله لتؤمنوا بالله ورسوله حكم الايمان بالله ورسوله ها ده عايزك كلام يا اخواننا حكم الايمان بالله ورسوله واجب ها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ها او كقول تعالى ايضا لينفق ذو سعه من سعه لينفق ينفق دائش فعل مضارع ودخلت عليه لابن الامر لينفق فدل على الوجوب على كذلك الوعيد على الطرد الوعيد على الطرد كقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يبقى حكم مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ايش حرام او اعتمد واجب لكن حكم اتباعه واجب لانك لو خالفت تاتى كذلك ايضا من صيغ الوجوب كل اسلوب في لغه العرب يفهم منه الايه الوجوب طيب يبقى دعا عرفنا الوجب وللخص لك اللي فات ان الواجب ما يسام فاعله امتثالا ويستحق فاركه العقاب وله صيغ مشهورة تدل عليه كفعل الامر المجرد الالفاظ الموضوعة الفعل المضارع المقروم بلا الامر الوعيد على الترك كل اسلوب في لغة العرب يدل على الايه على لكن خلي بالك الواجب اقسام ودرجات ليس على قاعدة واحده فما هي اقسام الواجب نعم الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق ومعين ومخير وكفائي وعيني ومقدر وغير مقدر كم قسم يا اخوانا ثمانيه او اربعه كل قسم ينقسم الى قسمين لان كل واحد له مقام فقال واجب موسع وواجب مضيق يعني ايه موسع اكتب الواجب الموسع هو الذي يسع غيره من جنس الواجب الموسع هو الذي يسع غيره من جلسه بمعنى لو ان رجلا صلى الظهر كم ركعه اربع ركعات ولا في زيادة اربع ركعات بعد انتهاء من صلاة الظهر هل وقت الظهر يتع ان يصلي اربع ركعات اخرى ولا لا يسع يسع يسع, يسع. يبقى يسع غيره من جنس يعني يصلي كمان اربعة وكمان اربعة وكمان اربعه كل ده في وقت ايه الظهر يسع غيره من جنس رمي الجمار في الحج في اليوم الثاني يبدأ من الزوال للغروب أليس كذلك؟ بلى. ثم هو لي يرمي كام؟ في اليوم الثاني كام جمرة؟ ثلاثة في سبعة وكم؟ ثم هو لمن نفسه؟ إلى سبعة، وإلى سبعة، وإلى سبعة الوقت خلص ولا ممكن يرمي لمو أو لمو أو لحد مريض ممكن يرجع ثاني يرمي لكل واحد أو يرمي مع رميه، مش مشكلة مش لازم يرجع. يعني يرن سبع له وسبع لابوه وسبع لبوه يسع ولا لا يسع يسع الوقت متسع يمع الاسمه ايه يقع يسع غيره من ايه من جنسي خلي بالك من جنسي يعني الصلاة قلنا الصلاة الرمي قلنا الرمي وهكذا والواجب المضيق لا يسع غيره من جنسه بل هو يستغرق الفعل زي ايه ها زي ايه صوم رمضان احسن طيب بس الحج فيه وفيه ما احنا لسه قلنا رمي الجمار ايه موسع خلاص لكن لو قلت عرفه كان هونه تمام بمعنى صيام رمضان هل يثا غيره من جنسه بمعنى لو ان رجل عليه ناد صيام عشرة ايام وعليه كفاره الظهر صيام شهرين متتابعين وعليه خمسة ايام من رمضان الماضي بقى كم واجب عليه دلوقتي ثلاث ودخل رمضان الجديد قال خلاص انا هأخذ اليوم باربع نواي ينفعش خالص ليه لان الصيام يستغرق الوقت واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ها ثم تم الصيام الى الليل يبقى وقت الصيام من الفجر للليل من ينفعش غير يبقى هتصوم بس اللي هو الجنس طب راجل افطر لصفى قال لك خلاص وانا مسافر اديني فاطر اصوم بقى الخمسة ايام عليها من السنة اللي فاتت ولا مساف ايش رأيكم يصح ولا لا يا صح؟ هو السنة الفاضل عشان مساف بس هيصوم اللي كانوا عليه لانه لا يصح ليه لانك لو صمت من ذات اولى ان تصوم ايه السنة دي رمضان لان واجب مديق مثل الوقوف بعرفه وقف بعرفة من الغروب من الظهر إلى الغروب ده وقت مضيق ولا موسع. بمعنى هل يمكن له أن يقف له ولأمه ولأريك ما ينفعش هو عرف يستغرق الواقع هو الوعد يلنفسك يلنبوك يلنبوك يلنبوك لكن لت... تمنت لسه إلا أن الشيخ يرمي الجمار قالت لغيرتني إيه قلنا لأنه وان يا الجمار وقت هو مبتسع اما عرف وقته ايش مضيق مستغرق للوقت فلا يجوزه فهذا لمعنى الواجب المضيق والواجب الموسع قال معين ومخير المعين هو ما يتعين على المكلف فعل المعين هو الذي يتعين على المكلف فعل قصلاه الفجر الان حد فيكم ما صلاش الفجر ها. حد ما صلاش لحد دلوقتي لا طفر تهرش ولا طفى طيب طب ممكن واحد يوكل واحد عنه يصلي الفجر اقول له معلش والله انا شيخ ابراهيم انا كنت بيت معاه انا كسلان شويه عشرين جنيه يصلي للفجر الفجر له ايش رايك قال اخذ مية قلت له ماشي ينفع ينفع ولا مليون جنيه هذا لا صح لان هذا فرض على كل مكلف بعيد خلاص بس مواجب ايه كالصيام صيام رمضان او رجل عليه صيام ايام هل يجوز ان يوكل غيره انا مش فاضي انا مشغول صوم عني لا طب لا بخلاف لو ماتوا عليه صيام ايوه عشان ما حدش يقولك لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام ماتت ما. ما وعليها نازل خلاص لماذا لا يدخل معنا هنا تمام قال وواجب مخير وهو لا يلزم الانسان فعله او يخير بين عدة امور زي ايه زي كفارة اليمين قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقما او للتخين عايز طوقه ماشي عايز ماشي عايز تقع رقبه ماشي اي يوما اجزاء ازقعد وكفديه الاذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مال امسك بشاة او اطعم سته مساكين او صم ثلاثه ايام اي واحد اجزاء يبقى اللي يرتكب محذور من محظورات الإحرام كفديه الاذى أو تغطيه الرأس أو لبس المخيف ما تقولوش عليك ذا ده, ده هو مخير بين واحدة من ثلاث إما أن يذبح شاب أو يصوم ستة أيام ثلاثة أيام أو يطهم ستة مساكين لكل مسكين نصف طاق يبقى دفس الواجب إيه؟ مخير خير المكلف بين ثلاث قال واجب كفائي وواجب عيني واجب كفائي اي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين مدينه فاقوس فيها كم مسجد ها؟ كتير كتير طيب عشان نغطي فاقوس كده محتاج الى كم مسجد يقال تقريبا يعني عشرة لا انا اتكلم عن المدينة مش عن المركز انا اتكلم عن المدينة بس عشرة يدى لما اقول فرض الكفاية في الاذان في فاقوس كم مسجد عشرة لو قل عنهم اسم من يقدر عليه ولم يقدر يبقى فرض الكفايه اذا قام به من يكفي لا نقول اذا قام به البعض لان البعض ممكن يبقوا ثلاثه ويكفوش صح ولا لا لو قدم ثلاث مساجد بعض ولا مش بعض بعض, بعض. لكن احنا هذين كمان كام سبعه يبقى التعريف الصحيح لفرض الكفايه هو اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين زي صلاه الجنازه احسن يلزمنا كم لصلاة الجنازة قيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل ستة غير الامام ليكونوا ثلاثة صفو نعم احسن قال وواجب عيني الواجب العيني كالواجب المعين وهو ما تعين على كل واحد فعله لكن قد يتعين الفرض الكفايه بمعنى عندنا خمس مساجد عايزين لهم كم امام خمس أم. وما عندناش غير خمس اخوه حفظين القران يبقى حكم الامامه في العموم فرض كفايه ولا فرض ايه في العموم فرض كفايه لكن تعين على الخمس هؤلاء ان تكون عليهم فرض إيه؟ فرض عين عندنا مثلا الاخ حسام بس هو اللي حفظ القران وبيصلي معنا في المسجد يبقى حكم الامامه ليه ايه فرض عين عليه مع ان اصل الامامه فرض كفايه عندنا مثلا نريد خمسه قضاه خمسه إيش قضاه وعندنا عشرة تخرجوا مثلا من الكليات الخاصه ده يبقى هنا فرض كفايه ولا فرض عين كفاية. كفايه لان العدد زاد عن المطلوب لكن لو ساوى العدد المطلوب صار الامر معين احسن قال وواجب مقدر وواجب غير مقدر يعني ايه مقدر يعني اي قدره الشر فلا دخل للانسان فيه نذ انصبه المواريث الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الايه الربع يقول لك الله ياخد في بنت النصف ازاي ده اتجوزها اسبوع واحد ومات يورث في الدم الفدليه في اسبوع ده شرع ربنا يقول لك الله أندّي البنت فادّاه يكون فيه ابن فلان لا البلد ما يورسوش ده شرع ربنا يوصيكم الله طولا بكم للذكر مستعد من ما ينفعش تتدخل ده ربنا اللي قدره قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى السماء عشر أو كان عدليا وفيما سقي بالنطر نصف العشر مرة واحد ربنا نسقه عنده أكثر من عشر فددي فبقول له المربح بيه فكرت له له عليك اثنين طن قال يا خضر كذا واد بكلمه انت عارفينها يعني اطلع اثنين طن اطلع 25 شكاره ده انا عمري ما طلعت اكتر من شكارتين تلات غالي ده فلانة خالتك فلانه وشويه ايه أت... انت مش انت على شرع ربنا ربنا محدد مش بمزاجك ما هو بصر لل شكاير وما باقص لل 500 اللي سايبين كان كلمه بيقولها دايما الشيخ الشهروي رحمه الله كان يقول لك الغني يبص لل2.5% الفقير دايما عايز ابن منهم المسجد وابن منهم المعهد واصلح منهم الاسفال واعمل منهم كل حاجه طب كمان 2.5% يبقوا 5 في 95% طلع كمان نص في الميه تاني 3 خلينا 97% انما قال الشيخ عايزين نبني المسجد من الزكاة يا عم الشيخ عايزين نبني المعهد من الزكاة يا عم الشيخ عايزين اي يا عم؟ اي يا عم؟ اي ده شوية؟ وبعدين طيب العلواء من بيت المال بيقول بيبقى... عايزين نجيها الزكاة الاستمار ونعمل مشاريع للفقراء ثم انت كفة الفقراء اه قدركم يقعد شكرة وتك وشكرة تكفيله ايه؟ اندي كن فجير سبعة تمن شكايرة يكفو السنة هو هجيني روز تاني يمتن مش السنة الجاية ذلك الإمام الشافعي يقول أن تعطيه ما يكفيه العام حتى تهود الزكاة ملأه تدلو رزقك في الحد السنة ما تدلو رز جديد وغلت القبح كذلك فنقول الزكاة زكاة حددها الله حددها الشرع المواريث حددها الله قضاءها الديات الديا ما أتناقة إلا أن يرضى ولي الدم بأقل من ذلك وده يا لما رحنا السعيد في قضية قتل وشيخنا كان معالى الشيخ الشيخ وحيد والشيخ ابو بكر والمشايخ واللجنة حكمت بالديه 400 ألف وطبعا انت عارفين يعني والحمية وكده و طبعاً ما عادشاً لمحاضر المدير الأمن والمحافظ وهلهم فواحد من الناس اللي هم الوصائف قال لا يعمل ربا ألف كتير يعمل السيدة شرع ربنا مش كتير ولا حاجه لو واحد قال لا اخذ مليون او ربا لهلك ألف وديني عائل من الهالة كتباحه إيش رأيك؟ ألف كتير ولا شوية؟ وحتى لو في دلوقتي أول ما يشوف ابنه من التخن يقول لك لا يا عم أنا رجعت بكلام المهم أنك لا ما يكوش دعوة أنا أخلص الموضوع على متين يا عم الشيخ أل ما يكوش دعوة وخذ الرجل كان رجل كبير من العيلة اللي هي ولي المقتول فالمهم إيه ولا كلمة تمشي وأنا ولا المهم الراجل رضى قال خلاص يا عم الراجل رضى على متين الناس هاجل أولي المقتول متين خلاص خلصنا ومشينا بعد شهر جاءتنا الأخبار ان أولياء المقتول خدوا المتين ألف في شمطة وعنوه لحد ما ظهروا الواحد منهم قاتلوه وعنوهم تفضلوا المتين ألفا ما خلاص بقى لكن لو خد ربارة ألف خد خلاص لكن إن رابي طيب نفس خلاص كنا لسه الاسبوع الماضي قضيه قتل أيضا في الفرافرة شاك بيه هذر في الظرق ضربوا سرنجة او مطوع مات هذر شباب خلص من هنا لانا رضي الولي بس رضا عادنا معاه عمطيب نفس عمطيب نفس بثلثمائة الف ماشي فتر نفسهم من هذا كثير لا يبا من يا اخوانا ربنا او النبي صلى الله عليه وسلم حدد دي لبنائة ناقة فجيش انا اقول لك اقام نص مليون الناب حقق نص مليون حقك نصف مليون هتسير كام؟ قالها سيئة مئة ألف وخمسين عشان خطوف تب الناس دي قالوا كمان خمسين أقل تلتمين هو اللفاء خلاص لكن هو عرف حقه كام؟ خمسمائة ألف مئة ناقل خمس تلاف ونصف مليون يا نصف مليون والله لو لننا ناخد الصباح من عندك ما أقرب المهم. يبقى الواجب اللي ربنا قدره ليس لي دخل فيه في المواريث في الزكاه في الديار تقدير شرع وواجب غير مقدر لسه قايلين اليوم ينفق ري ساعه من ايه من ساعة في واحد ينفق ينفق على زوجته 1000 ألف، ثاني عشر ثاني 10000 خمس 500 هذا واجب ولا غير واجب النفقه على الزوجه والاولاد واجب مقدر ولا غير مقدر؟ غير مقدر النفق على الوالدين واجب ولا غير واجب؟ واجب واجب يخلني أنت ومالك لأبيه خلي بالك لك انت الشباب لا برقلي كده يا حيوة ومالك لأبيه إن أطيب ما أكلتم من سعيكم وإن الولد من سعي ايه؟ لذلك أنا تباق أوي من واحد يقول لي ينفع عدد الزكاه لابويا او يرفع عدد الزكاة لامك يا اخي خلي عندك دم يا اخي تدي الزكاه لابوك وامك سبحان الله سبحان الله ما انت ومالك الا لادين فنقول هذا الواجب غير مقدم طيب الذخازن الاصل بما جرت به العاده والايه والعرف سنوا البلد بياكلوا لحمه في اليوم مره في الاسبوع ماشي مره سمك ماشي على حسب ايه العاده والأرض عايز تزيد عن كده ماشي عايز تقل عن كده لا ها عايز تزيد عن العادة والأرض؟ عايز تزيد عن العاده والعرف ماشي عايز تقل ما ينفعش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هند ايه قل ما يكفيك وولدك من ايه؟ بالمعروف اي بمجرد دي العدوة نعم يبقى ده الواجب باقسامه بتعريفاته بحكمه بصيغ الدلال عليك حد عنده ايه سؤال؟ ناخد ثلاثة سئلة طب الحمد لله نعم اقرأ الضالة الخامة يعني معنى كده انكم فهمين مش معقول الكل نكونش فهم يعني فنحن نحمل على المحمل حسنا وكل فهم سؤال الضابط الخامس المستحب ما يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب ذلك الضابط الخامس المستحب والمستحب هو المندوب وهو السنة وهو الرغيبة وهو الفضيلة قال ما يساب فاعله امتثالا طيب قال المندوب مأخوذ من الندب وهو الدعاء ومنه ندب الميت إذا تعددت محاسنه والمندوب والتطوى والرغيبه والفضيله وكل ذلك بمعنى واحد واصطلاحا ما امر به الشرع ليس على وجه الحكم والالزام ما امر به الشرع ليس على وجه الحكم والالزام صلوا قبل المغرب ده يجده قلنا امم يبقى حكم الصلاه بالمغرب على هذا القول واجب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شهد عملته صرفتها من الوجوب للاستحباب وصف الجمعة واجب على كل محتل من جاء لكم الجمعة فليغتسل تاسد دخلنا الامر على الفعل المضار تختل الوجوب قل من توضع يوم الجمعة بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ايش اصرف من الوجوب الى الايه الى الاستحباب قال ما يساق فاعله امتثالا حيث منفع له تقربا الى الله عز وجل طيب رجل متعود ان هو ما بيصليش النفلة ما بيصليش يجي على الفريضه ففي يوم جه لقى الناس لسه بتصل ففضل واقف لسه الناس ياه بقى شكل وحش قال لك اما صلى ركعتين عشان الناس ما تحرجنيش حكم يوجر ولا لا, لا يوجر لا يؤجر لأنه لم يتقرب الى الله منهما واحد ثاني عايز الاستاذ سأل عليه قالوا له في المنزل هو ما بيصليش اصلا فبيعمل ايه شكلها واحد وقف على الباب والناس بتصلي قال لك يلا ما صلي المره دي عشان حتى يرضى يديني فلوس ودخل صلي وكانت هي الدخله لا دخل بعدها ولا قبلها يؤجر لا يوم لكن تسقط عنه ولا لا تسقط من رحمه ربنا تسقط عنه يعني يسقط هذا الفرض عنه فلا يطلب به لكن له لا يؤجر عليه ذا معنى من فعله قال ولا يعاقب تاركه أي من ترك السنة لا يعاقب وإن كان ملوما وإن كان ملوما ما الدليل على أنه لا يعاقب حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه العربي ماذا فرض الله عليه الصلاوات قال خمس صلوات كل يوم وليله هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع لا إلا أن تطوع طيب كذلك حديث معاذ إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليس يبقى هنا نقول أن ترك المستحب لا, لا يأثم لكنه يلام لما سئل الامام احمد عن رجل لا يصلي الوتر على الدوام فقال ذاك رجل سوء ذاك رجل ايه سوء قال طيب زي ما الواجب صيام لو سالتك ما هي صيام المستحب مين عرفت ان الامر ده مستحب ها تقول بالصوره طب في قرينه ايه هي احنا عايزين نعرف منين انت قلت لي مستحب ما انا راجل بشغلك بقى شغل اصولك كلامك حلو والدليل ان الصلاه قبل المغرب مستحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلو قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء كده خالص شغل الفقه خش على الاصول بقى كيف عرفت انها مستحب زي ايه الله ان الله يحب مش الله يحب يعني كلمه ان الله يحب يعني ايه يجعل الله تمام يبقى اكتب كده بسرعه صيغ او الصيغ الداله على المندوب او على المستحب اول شيء الترغيب في الفعل الترغيب في الفعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد بين الأذن والاقامه بحكم الدعاء بين الاذان والاقامه ايش مستحب كذلك احب الكلام إلى الله اربعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا يضرك بايهن منا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الكلام يبقى استحباب المحافظه على هذا الايه الذكر خير صفوف الرجال اولها ده ترغيب مذكرش ثواب بيرغب بس ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول يبقى حكم الصف الاول ايه اصطحاب طيب العلامه الثانيه ذكر الثواب على الفعل ده الدليل الثاني او الصيغه الثانيه من اتبع جنازه مسلم فله قرفه يبع حكم اتباع الجنائز استحب قال من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظل يبع حكم انظار المعسر استحب شوفوا أعطيكم ازاي حكم انظر المؤسر واجب وان كان عسره فناظر الى ما يصرع. لكن الوضع عنه ايه مستحب اقتضى عنه هل يقول له خلاص المجلي اللي عندك دي انا مش عايز تركتها لله يبقى الانظر واجب والوضع ايه مستحب قال الثالث اللي ذكره الاخ الامر مع القرين الصارف. الامر مع القرينه الصارفه زي صلوا قبل المغرب لمن شاء صلوا عم والقرينه التي صرفتها قال لمن ايه لمن شاء غسل الجمعه واجب من توضا فبها ونعمه يبقى في قرينه صرفت الواجب ده للايه للمستعد خلاص قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به ده مستحب مستحب يفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتأتينا يعني جملة ثم قال نعم الضابط الثالث الحرام ما يثاب تارتهم جزالا ويستحب فاعله العقاب اللي بعد الضابط السابع الحرام في اسمان. حرام لذاته وحرام لكثبت اللي بعد. الضابط الثاني ما حرم لذاته لا يباع الا لضروره وما حرم سبا للذريعه يبيح للحاله قال الحرام الحرام بمعنى ايش الممنوع قل لك ده حرام يعني ده ممنوع انك الحرام بمعنى الممنوع وهو ضد الحلال ومنها قوله ذو محرم لمن تحرم عليه النكاحها قل لك محرم يعني ايش ده محرم يعني دا محرم عليها على الابد كم امرأة تحرم عليك على التأبيد لسه دوره دورة اهداد الفقير ها. غلط غلط ها. كم تمنتاشر غلط لانك بس عرفت يعني ها ها 17 احسن فاضل طيب مين الايه فيها كام لا فيها سبعة حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم وعماتكم حرمت عليكم معاتكم؟ وبناتكم و أخواتكم وأأماتكم و وخالتكم و بنات الأخ و بنات الايه الي و يحرم من الرباع ما يحرم من النسب تباه كان اربع تاشع وأربعة من المصاهرة أم الزوجة و بنت الزوجة و زوجة الإبن و زوجة الأب بابه كان ثم 18 واحدة بالسبب اللي هو الي عبه كام سعة تاشعر يحرم عليك على التأبيث بالسبب اللي هو الرجل إذا لعن زوجته و فرق بينهما لا يجتمعان ابدا حرمت عليها على التأبيل طيب صلى على رسول الله يقول يقذ محرم أي أن هذا الرجل محرم للمرأة لماذا قالوا لأنه أبوها لأنه ابنها لأنه أخوها يعني يعني يحرم عليه أن يتزوج بها على التأبيل والحرام اصطلاحا قيل ما طلب الشارع الكف على سبيل الحكم والإنزام لا تفعل وقيل ما يساب تاركه امتثالا خلي بلد مهمه جدا ما يساب تاركه امتثالا ويستحق قفاعله العقاب بعكس يا عكس الواجب لكن خل بالك ما يساب ايه تاركه امتسابه رجل قال لك انا النهاردة هسرق مكيف من المسجد العيدروس خلاص وليه المسجد قاعد يلف يفتح في الباب ما عرفش يفتح في الشبابيك ما وصلش فأمراجه وقال الحمد لله اللي ما سرقتش يؤجر ولا لا يؤجر, لا يؤجر. لماذا هذا لم يصلح لانه تركها ايه عجزا طيب ده ياثم ولا لا ياثم اللي هيقول ياثم ليه احنا في الاصول ياثم يا راجل يعني الراجل كان عايز يسرق وهم وعجز يعني ياسر لما هيقول قال لاهل العهد فيسوري طب رجل بعد ما فتح الباب ودخل وقف قدام المكيف الا اعوذ بالله أم دخل متوضئ وصلى ركعتين واقفل الباب ومش ها يوجع ولا لا يوجع يوجع ده كان جاي يتبق. بس ترك ايه امتساب طب التالي بقى ما خطرش على باله مسجد العيبروس اصلا ولا فكر في السرقه يؤجر ولا يأثر لا يؤجر ولا ايه ما الدليل على الاول والثاني ها؟ لا ما الدليل على ان الاول يأثر الراجح ان الاول يأثر عشان بيقص نخلص الموضوع اللي ما عبرش يفتح الباب ده يأثر عايزين دليل بقى من السنة علي انه ياسر متفضل ده حديث عام ها بس ما فيهوش لا انا عايز الدليل على انه يأتر فين هو في قصة اصحاب في البلد. يعني هي فيها دلاله بس بعيده احنا عندنا نصوص يا اخوان ها؟ احسن حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار قالوا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل اخيه وعندنا حديث ابي كمشه الالمانيه عند اصحاب السنن انما الدنيا لاربعه ايه ماذا؟ الرجل الرابع الفقير الجاهل ماذا قال؟ قال لو أن لنا لعملت بعمل فلان قال نبي صلى الله عليه وسلم فمزروهما سواء يبقى ياسر ولا لا ياسر يأسم والثاني يؤجر بما ذا على أن الذي ترك منا يؤجر هيا تفضل ايوه ده لا أعزي النص في المسألة تمام <تصفيق> <تصفيق> بس ده مش حديث ها احسنت هذا الجزء الاول من حديث الرجل الثاني ورجل اتاه علما ها ولم يأتيه مالا فقال لو ان لي مالا لاعلمت بعمل فلان فاجلهما سواء لا عندنا نص اوضح في البخاري ومسلم خبر بي. وخطبتم بكتير على المنبر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 كان هينزل صح ولا لا حتى جلست منها مجلس الرجل الايه من امرات فقالت استقم لها ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فانفالت الايه الصخره غير ان لا يستطعنا الايه دع كان هينفع المعصيه بسطرقه الايه من لا كان اجر من الله عز وجل يبقى الهم مش الهم الغم يعني الهم بالشيء الفاع ان كان لله اجر عليه وان كان لغير الله اتم عليه بشرط ان يصاحبه قول او فعل وإلا لو جرى على النفس بس هل يأثى الجواب لا تمام ايوه أحسن خلاص يبقى يستحق فاعله العلاقة طيب أما الثالث كما ذكرتم فلا علاقة له الأمر اللي احنا ماشيين معه بقى سيغل ايه ازاي اعرف ان الحاجة دي حرام ما حرام نقوله بقى دلوقتي السيغل دل على الايه على الحرام اللهي المطلق اول حاجه كده اي نهي من القران او السنة يدل على الايه على التحريم بشرط كونه من الاعلى الى الان زي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فالا الظن اكذب ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تباذروا وكونوا عباد الله اخوان كل هذه امور ايش كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى عن بيع الحصى نهى عن بيع الثمر قبل بدء صلاحه كل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم واضح يقتضي التحريم تمام كذلك الوعيد على الفعل الوعيد على الفعل يدل على التحريم. من ظلم قيد شد طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضيه إيبا حكم الظلم ايه وحكم اكل من الغير ايه حرام قال كذلك من حلف يمين فاجرة يقتطع بها حق امرئ رئي مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ابا حكم الحلف الكذب حرام يمين غموس الزجر عن الفعل زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السلوك كذلك صله الامر بالطب فاجتنبوا فانتهوا قال اجتنبوا السبع الموبقه الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة قال ما رتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية كالحلو والسارق والسارقة تقطع أيديهما لما ولك ما حكم السرقه ها حرام مادة لين والصارف والصارقة وجه الدلالة ترتيب العقوبة على الفيحة ترتيب العقوبة على الفيحة خلاص او الحد في حد الزنا او غيره او التهديد بالعقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهيانا اقوام عن رفع بصارهم في الصلاة الى السماء او لا ترجم اليه دل على ايه على حرمه رفع البصر في اثناء الصلاه الى السماء لما دائما تنظر محل ايه السجود ترتيب اللعنه لعن من ذبح لغير الله لعن الله من لا يرى منار الهدى لعن الله من آوى المحدثه ترتيب اللحن لعن الله من لعن والدين لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم قلبي ايه المساجد يبقى ترتيب اللعن يدل على حرمة الايه على حرمة الفعن كذلك نفي الحل يدل على الايه الفعنة نفي الحل يدل على الايه اما ولا البيمش حلال لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مصيره يوم وليل الا معهد ايه يحل بايه لا يحرم لا يحل, يحل. لامرأة تسأل زوجها الطلاق من غير نفس لا تجد رائحة الجنة لا يحل للمرأة أن تصر زوجها شهيد إلا باذنه هكذا الاخبار بأنه محبط للعمل من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لا تقبل له صلاة أربعين يوم وفي رواية فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا حكم إيتيال العراف حرام ما الدليل من أتى عراف ما وجه الدلالة الإخبار بأنه محبز للعمل لفظ التحريم وما اشتق منه حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة قال تسوية الفعل بفعل آخر محرم كان يقول ولا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أم أو وسط السوق يبقى الذي يبول بين القبور كالذي يبول بين الناس في السوق وكلهما محرم كذلك تسمية الفعل كفر أو فسق أو معصية أو كبيرة أو غير ذلك يدل على التحريق قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قال إثنان في الناس هما بهم كف الطعن في النسب والنياحة وغير ذلك من ألف قال الحرام قسما عرفنا الحرام وعرفنا تعريفه. وعرفنا الصيغ الدل عليه اقسام قسمان حرام لذاته وحرام لكسره حرام لذاته يعني يعني محرم بعينه محرم بعينه يعني ايه يعني لا يمكن ان يمسك الحرام عنه ابدا قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إذا حكم أكل لحم الخنزير على طويل نعم محرم لذات وأحل الله البيع وحرم الربا إذا حكم أكل الربا هل يمكن أن تكون أن يكون في يوم من الأيام أكل الخنزير حلال او اكل الربح حلال للمسلم ممكن مباح للضروره ها خلي بالك مباح مباح عند الضروره حلال عند الضروره مباح عند الضروره ولا عند الضروره حرام عند الضروره برضه لأنه محرم بذات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فهو حلال <تصفيق> لا لا <هيبقى ايه؟ تصفيق> فلا اسم عليه يعني أي أنه تظل الحكمة لكنه يرفع عنه الاسم خلي بالك المضطر لأكل الحرام يرفع عنه الاسم ولا يباح المحرم ودي المعلومة دي لسه نستفادها من حوالي 6 شرم الشيخ دكتور علي الثلوس حفظ الله كان في محاضرة على قناة الرحمة وأنا دايماً بوصي إخواني طلبك لأيه اسمعوا لقاءات الفتاوى سيبكم بقى من السياسة والشيخ خالب عبد الله والجماعة ده ركزوا مع الفتاوى شواش اسمع كده برنامج الفتاوى بتاع الشيخ العادة وكده اسمع برنامج الفتاوى بتاع الشيخ الثلوس الشيخ المراقب والشيخ, والشيخ عبد الله شاكر الشيخ وعيد الشيخ بكر كل ما ربنا يبارك فيه اسمع لقائل فتاوه أنا بتسأله له ضرورة بيت وياه وخلاص ما ادنشنا إلا قل ولا سبيل لنا إلا القرض فهل يجوز لنا واستفتينا فقالوا القرض حلال مثل هذا قال أولا يجب أن تعلم أن أكل الربا محرم على كل وقت حتى عند الضرورة لكن مع الضرورة يرفع اللهم عن اكل الرذل ولا ترقى الحر وذكر الايه فلا اسم عليه خلاص هو حرام اي نعم بس كل انك مضطر ومش هدا ولا انت خلاص يا اخوانا ليه اخوانا هو ده بقى بقى المحرم ليه لذاته المحرم ليه لذاته اي لعينه قال والمحرم لك حرنا بسبب امر مباح كالبيت الاصل في البيت انه ايه اصل في اعمل حساب وحل الله البيت لكن عند نداء الجمعة الثالث حق من تلزمه الجمعة حكم البيع ايه حرام لكن لمن يبيع ويشتري في المسجد حكم البيع ايه حرام حتى لو كان بيبيع البداية في علم الاصول لأجوز بأحد من المسجد فين مش مهندس حسين او عدتكون بيديا في المسجد ايوه بره بأ فحش طيب كنا اول انس في دورة في القاهرة دورة اصول برضو اخوانا بحسن النيه عاملوا ايه طريقة اقلك عشان ايه هنعمل طريقة حل اول مجيبين فاجزة أو مجيبين صندوق تهى الصداقات وكتبين ايه ورقه كبيره كده ثقر النسخة اثنين جنيه ونص وقاموا لها النسخ في المسجد ايش رأيكم فاللي يجي محدش وعي يبص سار النسخة اثنين جنيه وحطيتهم في الصندوق واخد رساله ومشي ها هذا مش لا أنا عايز يجوز أولا يجوز الأول وبعدين لحقق المرض في المسألة اديني الحق وبعدين اديني التعليم ما تدينيش تعليمها بالحق يجوز أولا يجوز ولا يجوز حد يخاله اللي بقول يجوز يرفع يده طبعا بقى حسابكم لا يجوز ليه ما التعليم بقى ها طيب طيب بقى طب واحد واحد بعد ازنكم السمو بالسمن هو حتى السمو من حسن طبعا ها طيب بيع لان البيع اما ان يكون بالقرض واما ان يكون بالمعاقاه انت لو دخلت اي محل قالك وانت عارف كيلو السكر ب جنيه تمام جيت رايح شايف كيلو سكر وداخل الراجل قاعد مديله 5 جنيه قام واخدها أنت في جرج وانت ماشي لم تتكلم ولا هو تتكلم مربطك ياسا ايش كده كل الاربع تتغيثها بالنقلة تشيل كسين ومدينه اتنين جنيه وماشى ما تكلمتش لا باية مش باية اسمه باية للا ايه هو زي قلت له بره فاندوه يطلع بره لانه نوع من انواع البلد نوع من انواع البلد تمام طيب هو البيع حرار لا البيع حلال بس لما بقى في المسجد بيع حرام لكسب وليس حرام لذات. طلع بار المسجد رجع الحلال دخل المسجد يبقى باع حرام ليه؟ يبقى صفة من صفات البيع هي الايه؟ المحرامة وهي بيع المسجد بيع في الغرب بيع العيلة بيع السمر قبل بجوء صلاحي كلها وتدخل البيوع المحرمة باكملها ده معنى بيع بيع لكسب. طيب خلي بالك نضبط الثمن ده مهم جدا قال ما حرم لذاته لا يباح الا للضروره ما حرم لذاته لا يباح الا للضروره زي ما قلتم كذا كده اكل الميته وايه الخمر عند الضروره يباح للضروره فيرفع الاسم قال وما حرم لكسبه وريحا للحاجه كيف يعني حكم النظر الى المراه وما حرم سدا للذريعه وريح الحاجه حكم النظر الى النساء حرام ليه هل هو حرام لذاته ولا لانه يؤدي الى ما هو حرام يؤدي الى موضع هو والوقوف فيه الفاحش لذلك اباح العلماء للخاطب ان ينظر الى الايه الى المخطوبه اباح العلماء للطبيب عند الحاجه ان ينظر الى موضع الالم من المراه وهكذا يبقى ما حرم سدا لذريعه وهي للايه للحاج لكن بل الخلوه بالمراه محرم لذاته ولا محرم لكفنه لكفنه تمام لا يؤدي الى الوقوف الى الفاحشه طيب هنا يروح للحاجه ولا يروح للحاجه عشان الناس من ايه ها والدكتور للطبيب يقولك اتفضل برا اتفضل بره ليه ليه يا ليه عايز اعرف ليه انت معقد الغرفه اقفلني معك يا سيدي ايه المشكله اصل انت هتحصلت هيحصل لي وانت يعني اشجع مني ما انا لو ربنا كرمني يعني أو قدر الله لي قبل ذلك كنت ممكن يبقى دكتور زيك وحصل مني وانت ايه يعني القضية واحد وانا هعمل عملية انا هاتف ريح مراتي وانت اعمل عملية <تصفيق> اكلع مرة ليه هاسحى كل سرعة في جنة في غرفة العملية وخلي بالك عن تجربة مع اخوانا الدكتور بقولك كده اولا ما ينفعش وكده يا دكتور يا عم ما ينفعش يا استاذ بره قال له يعني ما ينفعش خالص قال له طب جزاك الله خيرك هم يا حاج هنروح لدكتور تاني قال لي يا استاذ ما ينفعش الصهيبه وانا خايف عليه على وين انت حر 700 800 جنيه هيطيروا في ساعة ما دقيقة والنساء ما عادش بتستحمل وشؤه خلاص خلاص استنت كنت خيف عليه ما في السموش وإن ثاله بيبعث وراء الممرضة تجيبه تاني ها فانت لو صممت سينفذ ذاك الأمر إن شاء الله ثم قال الضابط التاسع المكروه ما يثاب شاركه انتفاءا ولا يعاقب فاعله وإن كان منهم المكروه ضد ايه محبوب ها مكروه يبقى ايه ضده محبوب وهو ما تنفر منه الطباع ما تنفر منه الطباع وما طلب الشارع والكف عنه ليس على وجه الحكم والانذار وقيل هو ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعل. قال ما يساب تاريكه امتسالا زي اللي ولا يعاقب فاعله وإن كان ملوم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول كان, كان ايش يا شباب يبول لا فمر رجل فسلم عليه فلم يرد حتى انتهى من بوله فتوضا ايه وسلم عليه ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طفك. تمام طيب واحد دلوقتي بيقول واحد سلم عليه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكمه لا مش حرام طيب بس إيه دا شوية يقرأ يقرأ له ذلك يقرأ له ذلك. ولا يح. وكان ينبغى ان يسكت حتى ينتهي من الايه؟ من الباول لأن العلماء كرهوا الكلام اثناء قضايا الحاج خلاص سوق المكروه لض كرهاء لض كرهاء ان الله كره لكم السلام قيل وقال وكثرت السؤال واضعت الايه؟ في كل شوية تسأل الشيخ تسأل الشيخ انت الامام احمر لما وجد رجل كل شويه اسأله اسأله اسأله, اسأله قال يا ابنين اتعمل بكل ما تعلم قال لا قالت فكفاك هذا اثم تعمل تلزم في رسك بحجة ليه؟ يا انا ما رأيكم كذا خلاص للفكف يبقى لازم عليه العلم فرور ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كسرت مسائل واختلافهم على امليا ايه قال الله مع القرين الصارفة الله مع القرينة الصارفة قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل وشرطة محجر وكية نار شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل وفي شرطة محجر وفي كية نار أمتي عن الكيب إذا العلماء قالوا يجسر بالعسل والهجامة ويكره الكيب بالنار لان بعد مرخب نهى عن ذلك قال او ذكر السواد على الترك انا زعيم ببيت الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازح وبيت في آل الجنه لمن حسن خلق كذلك افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يرى منها انه تركها لله عز وجل كقوله لا لااكل متكئا فتلك اكله الايه المتكبرين يتكئ على جنب كده وياكل بعضنا قد يقع في هذا وهو لا يدري خلاص اتغذى وشرب الشاي وبعدين اتكئ كده وجاب طبق الفاكهه وبدا ياكل وهو متكئ هذا يقرا استاكل تاجل وكل وبعدين اتكئ زي ما انت عادي تمام ثم قال الضابط العاشر الضابط العاشر المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه استوى الأمر ما حكم أكل الطم مباح ما حكم أكل الفول قولي للاخوه كده قالوا مستحب مباح ما حكم أكل اللح مباح اي شيء مباح اي تاكل كل اي ما في مشكله طعام والشراب قال ما خير المكلف بين الفعل والاله والثور اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي طعام من هم الذين اوتوا الكتاب اي طعام من طعامين حلال كل طعام كل طعام تمام؟ مع خنزير؟ نعم احسنت طيب لو زرحوا وعد نصراني عذبك على بيك رومي ايش رأيت تاكل ولا متاكلش؟ تاكل ولا متاكلش؟ قالوا احسن وعصر سموا انتم وكلوا خلاص لذلك ابن قال وطعام الذين قلتوا الكتاب حلوا لكم قال ذبائحهم قال ايش زبائحهم طبعا ما لم يكن او تكن على يقين انه ايه خنزير لو اقول لك انا على خنزير تجيبه ما شاء الله مربيه تمام ها تربيه على اصول لا يجوز لا يجوز او مثلا شيء من لحم الكلاب كان سنة 2002 كان في كاس عالم مش كده كنت قرات خبر كده على الانترنت على خبر كان جايبه لكيات الانباء بيسأل مدرب كوريا الجنوبية انت ايه السر في الفوزيام طبعا لو كان يفوز بالتحكيم. بس المؤمن قال لك انا قبل ما ابدأ المباراة لازم اللعبة كل لاعب يشرب عصير كوب عصير من لحوم الكلاب كوب عصير من لحوم الايه صبعا العملية عندنا هي عندهم بياكلوا اي حاج مش مشكلة فسبت يعني هدوهم الكلاب من ايه بتعطيهم القوة او شيء منها فلذلك نقول يا اخواني ان ما خير المكلف بين الفعل والايه والفعل افعل او لا تفعل لا شيء عنه. طيب الصيغ الدل على المباح ازاكم الله الصيغ الدل على المباح النص كاليوم احل لكم الطيبة كقول تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفة الى نسائكم يبقى حكم جماع المرأة في ليلة رمضان ما الا في الاعتكاف اذا كنت معتكف ولا تباشرون وانتم عاكفونها في المساجد نعم لا ما خلاص احنا متكلم بقى احسن نعم المباح قال رفع الاسم او الحرج رفع الاسم او الحرج كما ذكرنا في ايه التحريم قال كل صيغه الامر او صيغه الامر التي صرفت الى الاباح طيب لكن المباح قد ينقلب بالنية طاعه وقد ينقلب بالنية معصيه يعني رجل وضع الطيب لماذا وضعت الطيب قال استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ها يبقى يؤجر يؤجر طب رجل وضع الطيب لماذا وضعت الطيب حتى ألوي اعناق النساء اليه لكي افتن النساء يبقى ليه واحد وضع الطيب ليه قال لك يا اخي عيش شكلي ورحت تبقى كويسه وخلاص لقصد السنه ولا قصد الايه كده فهذا لا يتعلق به ثواب وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الاول باب الاحكام التكليفيه فاصل خمس دقائق. دين الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا ايات انهلت وارتسمت فرحتنا اسلمنا حين فعلمنا أن الإسلام إرادتنا واحبنا الله وكبرنا هادي والله عقيدة في الإسلام سَعَادَتُنَا وَرَسُولُ <تصفيق>